بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّفَّاتِ صفّا فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بذينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يثمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاطرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 لمثل هذا فلعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إننا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وَالعُهَاء كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ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 أسارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مُنذرين فانظر كيف كان عاقبة المُنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلن يعمل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 فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم قال البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصد فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين